Alhamdulillahi rupi alameen. Vus salatu was salamu ala khair qat illa hei jemain. Vus salamu ala alihih vus ahbih vus tabihim. Vuman tabihahum bihsani ila yom ddina mabhad. Ayywa ikhwati alhubala. Nuhasl dursana. Fih sharh alasoola. Al-shalata. للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا على الأصل التالي وهو معيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل الثاني لأن الإمام المجدد رحمه الله تعالى في اول الرساله ذكر انه يجب على كل مسلم ومسلم ان يتعلم هذه الاصول الثلاثه وهي معرفه الله ومعرفه دين الاسلام ومعرفه دين ابي صلى الله عليه وسلم وهذه الاصول الثلاثه هي الاسئله الذي سوف يسالها العبد في قبره يساله الرب به عن وعن دينه والنبي وقد قال انه يسالوه ارا بحث ماذا كنتم تعبدون وماذا اجبتم المرسلين والاصل الثالث هو معينه النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاه والسلام هو الورس الذي دين الله بين خلقه في تبليغ دينه واتساع فيجب ان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم وان فكيف تتبع شخصا لا تعجبوه لابد ان تعرفوه من حيث كيفته من هي البلد الذي ولد و نشا فيه والبلد الذي هاجت عيني وتعلمت من تحت عمره صلى الله عليه وسلم واقسم المدة التي اقامها في هذه الدنيا كل هذه الا امور التي اجبرت كان تعرفها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بينا الامام المجدد رحمه الله ان سبه صلى الله عليه وسلم قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العام والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم الخليل فعليه وعلى أبيهنا أفضل الصلاة والسلام وأشهر أسمائه محمد والآلة جاء في آيات عدة بآلة اسمه وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله رسول ما كان محمد أب الأحد لفجالكم محمد رسول الله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر والعاقد فجاءت جاء هذا الاسم في غير ما آية وجاء في السنة النبوية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطل ابن هاشم و هاشم من قريش و قريش نحا هو هو من قبيله قريش صلى الله عليه وسلم التي هي اشرف القبائل وقريش من ذريه اسماعيل عليه السلام والعرب على قسمين في المشهور العرب العاربه اقصانيها والعرب المستعربه وهم العدنانيين من ذريه اسماعيل السلام ابن قحيم الخليج ثم بالمستعربه لانهم تعلموا العربيه هناك ان العرب العاربه ان جاء اجرهم ونزلوا في مكه عند انتهاء ام السعيد وامي اسماعيل وهو صغير لما وجد الماء ماء زمزم ونزل هناك تصالح مع فاجر أن, ي... أن ينزل عندها وإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في مقفيا وتربى ونشحى وأخذ العربية عندكم لمن عرق العاربة وتزوج من جره وجاءه ذرية تعلم العربية ونشعوا مع العرب أصاروا عرباً مستعباً وهي العدنانية أما العائبة فهي القحطانية وأصلها من الإمان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال وقراش من العرب وارم من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم ان خليل عليه السلام كذلك قوله محمد ابن عبد بن عبد الله ابن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب ليس اسمه هذا انما اسمه شيبه فشنو عبد المطلب يا اما لان عمله المطالب ابن عبد الناس يا دين المدينه وهو صغير عند اخوان اخوالي بن نجار فلما رااه الناس اسود عسر السفر ظنوا انه عبد مملوك للمطالب فقالوا عبد المطالب ابن هاشم وابن منافله واربع اولاد هاشم جدي الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد الشمس وانا الكرشه وقالوا هاشم وقال لهم الهاشميون وقال المطلب وقال لهم المطلبيون ان عبد الشمس amina wa itna rabbiy allah alam wa wa in hum dunu umayh ha'ula'i min abdik hamish wa ida sallallahu alayhi wa sallam fi am al-feel huwa al-am alladhi ja'a abraha abraha ja'a abraha malik al-yaman li yahdim al-ka'bah انا هو في الرعي لما وصلوا الى المعملش لم يبقوا ان يدخلوا مكه من اجل ان يهديوا السعف واهل مكه فروا من ذلك وصعدوا الجبال لهذا قيل لعبد ذات وعا فرسل من عيد فر لو ترسل من أجل الإبل فقرر في البيت فقال أنا رب الإبل والبيت أبني حميه فأرسل عليهم طيرا تبافيل فرميهم بحجاة من سجيل فجعلهم كعص محكوم كل طائر معه حجران في منقاله وحجر في رجليه فرمتهم فصاح في الحصى خبره سما كرجل اتخذ من ذبوبه وتشققون الصير فاهلكهم الله تعالى وهكذا كل من عادى ان الله فان الله له بالمقصاد هذه اسئله المتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم اسال الله تعالى ان يرزقني واياكم من الناس والعمل الصالح الاخلاص شرطه والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله